بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فإن العقيدة هي اوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاه ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله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 بل هي بحق خير عاصم للانسان من التخبط في ضربات الفشل تثبيط للعمل والمسبب للخيله والكسران قال تعالى ولقد اوحي اليك الذين من قبلك لئن اشركت لا عملك ولتكونن من الخاسرين من اجل ذلك فانه لمن دواء السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه مادة عظيمة لكى قام بتاليفه شيخ الاسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار والان مع المحاضره الخامسه والتي هي بعنوان التوسل الممنوع ونترككم مع المحاضره السلام عليكم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي من به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اردت الحديث كتاب الله واحسن هذه محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله الأمور لمحجزاتها وكل محجزة بدعة وكل بدعة في وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام كتاب القاعدة العظيمة في التحريق بين حبادات الإيمان و تكلمنا عن التوسل البدعي أو التوسل الممنوع أو التوسل المشروع أسأل أو أرى إجابات الإخوة في الشبه أم أشرح ثم أنظر في إجابات الإخوة أشرح أفضل أشرح وقالين نسأل للإخوة يقول الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم الاسوه وكانوا هم القدوه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم ابن مسعود ان الله نظر في قلوب الناس فوجد اصفى القلوب وانفى القلوب هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه نبيا ورسولا ونظر بعد ذلك في قلوب الاباء فوجد ابر القلوب وانفى القلوب قلوب الصحابه فاصطفاهم لصحبه نبي ونصره لدينه وينشرون دعوته فهم أبر الناس قلبا أحسن الناس خلقا أصدق الناس إيمانا أعمقهم عينا رضوان الله عليه عارفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من يأمر أو كيف يأمر وبما يأمر فيأتون برسوله صلى الله عليه وسلم يأتمنون بأمره يعرفون بما ينها النبى عما ينها النبى مراد النبى في الناس فيحرمون على أنفسهم وعلى غيرهم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نرىهم صادقتسوا برسول الله وهو يحفظ جناب التوحيد يحفظ التوحيد الخالص لله يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الغلوث الصالحين ينهاهم عن بناء المساجد على الثبور حيثما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولما ذهب إلى بعضهم فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهي الشيطان لا تغلو في أحد كما قال ذا بسروني كما أطرس النصارة حذر مريم إنما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله وأيضا نها تزا للذليعة وحسما للمادة نها عن استرائيل القبول كما سنبين ونها عن بناء المساجد على القبول هناك الصحابة رضوان الله عبد الله بالتوحيد الخالص وعرض الله بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونتنرى الصورة الجارية كيف تدوا منابع الشرك وكيف حكموا مادة الشرك وتدوا دريعة الشرك اعتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان المدخل من الأسبوع الماضي التوسل الشركي أو التوسل البدئي حتى نتد منافذه فإن أول الشرك في هذه الأمم أو في الأمة أو في البشرية بأجمعها أول الشرف كان بسبب الغلو في الطالحين وكما قال ابن عباس ومحمد بن كعف في تفسير بن حاتم وايضا في البخاري وفي نجاج السبري من كثير نقل ذلك أن ابن عباس قال عشر قرون كانت بين آدم وبين نوح على التوحيد الخالص ما أحد اشرك بالله يتعلق ثم جاء قوم نوح وكان هناك بعض أناس يعني من الفضلاء الكبراء الذين يتعبدون الله في علاء الصلحاء فكانوا يعظمونهم فلما ماتوا زين لهم الشيطان أن يصوروا لهم هذه التطوير يعني في، فيذهبون إلى هذه السمافين ليتذكرون شدة اجتهادهم في عبادتهم فيتعبدون الله كما يعبدون هؤلاء كأنها تشد الهمم وانظروا إلى فقه الشيطان تقيف الشر لا يمكن أن يفتح للإنسان باب الشر على مصراعيه، بل هو يستدر يفتح لك باب الصيف يفتح بعده من باب. من الشر ولذلك كان الصحابة من فقههم يسألون عن الشر حتى يغلقوا أبوابهم وقال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مطابقة إيه أنا أقع فيه تألت عن الشر لا الشر ولكن متواقين ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه ولا بد حتما ولا هذا فضل العلم وفضل الفقه فالشيطان استفدوت هؤلاء الأغرار الأغمار الجهله حتى يجتهدوا في العبادة كما يجتهد هؤلاء فلما انضلط العلم وماذا الذين كانوا بعضنا ذلك جاء اقوام بعدهم ماذا قالوا قالوا إنهم اتخذوا هؤلاء وسائل بينهم وبينه الله شفعاء كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله ذلفة فعبدوهم من دون الله جلى في علاه هذا اول الشرك واصل الشرك هو الغلو في الصالحين وبناء القبور على الصالحين فاذا نظرت الى اليهود والنصارى اول الشرك فيهم دب الشرك فيهم ايضا بالغلو فترى ان اليهود والنصارى عندما غلو في الانبياء وفي الصالحين صوروا لهم الصور ثم بنوا عليهم القبور فلما بنوا عليهم القبور بلغوا بهم الى درجه الربوبيه ودرجه الالهيه فان في الصحيح عن عم حبيبة عنها لما ذكرت الانسلم الكنيسة التي رأتها في الحبكة وفيها تلك التصوير قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أشرار الخلق عند الله لما يا رسول الله فأجاب قال إذا نات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له هذه التصوير وبنوا على طبره فكان أول شكل ما قلت الغلوة الصالحين والبناء على القبور فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا شيخ الإسلام كيف حتم النبي المادة وكيف دافع النبي عن التوحيد الخالص حتى لا تقع الأمة في هذا الشرك نرى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حث الأمة على عدم البناء المثال في القبور وأيضا ذنب كل من فعل ذلك واقترب من ذلك وهو في مرض الموت كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله وعنائشة أنه كانت هناك خميطة أو قطيفة في يد نبي اتركا من على تعالى في ثم اذا افاق السلام قال الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا عبرا انبياء وصالحين فتاه قال اني انهاكم عن ذلك ثم يضم ويحط الامه على البعد يقول لا يعني ينكر على الامه والامه والله شاهد وضاعت وفعلت كما فعلت السابقون قال لتتتبعن سنة الذين من قبلكم حَذْوَ القزة بالقزة وفي رواية أُخْرَى قال شبرا بشب وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه في رواية قال ولو ناجح فيهم الرجل أمه لوجد لو في أمتي من يفعل ذلك وقد وقد كان في هذه الأمة من زنى بأمه ولا عاجب فانظروا أن السلام يدم هذا الذين من قبلكم شبرا بشب وزراعا في فانزلل يحذر ما صنعه يحذر ما صنعه وايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله قاتل قاتل الله اليهود انصار اتخذوا قبور انبياءين صالحين فسالت اسئله إني هناك من ذلك ايضا وفي الموطا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستغدوا قبر عيده لا قال لا تستغدوا قبر عيده أسألكم الآن ما معنى هذا الحديث لا تستغدوا قبر عيده الآن نحن يعني سلام عليكم الحديث اريد معناه واريد ما مع علاقة الحديث بما نتكلم نحن في المساله التي نتكلم فيها قال مسلم لا تجعلوا قبري عيدا ما معنى الحديث وما علاقته في المساله التي نتكلم فيها الان الاخوه طلب العلم الاخوه طلب العلم نعم تستم. اللهم لا تجعل قبري عيدا من العود يعني اعتادون يمسابون صبرا سلام النهار وهذا لازم نبينه للحجاج والمؤتمرين كل ما يصلي الفجر يروح يقول انا بسلم على النبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا عمر عمر وهو مبتدع ولا يعرف ويذهب للضهر يسلم والمغرب يسلم والعصر يسلم والعشاء يسلم. يسلم بعد ما يسلم خمس صلوات له في خمس صلوات ثاني يسلمهم لغير اللي هم بعثوا له السلام معاهم كذا فبيشوف بقى كم واحد بعث السلام للنبي بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مره وهذا يقع في البدعه الضلاله التي قال فيها ان مثلا قال اللهم لا تشقر يوما لا تجعل قبري عيده يعني من العوض كان من قبرا مثلا او تعتادونه القبور فقال لا تجعل قبري عيده طب علاقته بالكلام اللي احنا فيه علقته بالكلام نعم نتكلم فيه نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> لا فضه فوق اسمه حسين الله يعلك منتازة شباب أهل الجنة يا رب أمين يا رب نعم هذه حسم المادة على قطوة بما نحن فيه أن السلم يحسم المادة لأنهم لو عاودوا الذهاب والقياب إلى قبر من تقعون في إيش في الغلو في رسول الله هذا حدث فالأبله الذي قال ومن جودك الدنيا ودرات ومن علومك علم اللوح فالقالن قال ابن رجب هذا السفيه لم يطق لله شيئا انظروا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال قال ومن جودك من جود النبي الدنيا ودرجات ايه درجه الدنيا الاخره يعني من جودك انت الدنيا والاخره امال ربنا من جود ربنا ايه قال من جودك الدنيا ودرجات ومن علومك من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك ان اللوح والقلم حين من اللوحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ده من علومه من بعد علوم النبي هذا الغلو في رسول الله انظر بقى الغلو الأعلى والأرقى من كده ان النبي خلق من, إيش؟ من نور والأشد من ذلك يصعد جبريل يأخذ القرآن عشان ينزل به لا محمد لا يكشب الحجار فيقول محمد منك وإليك انظر وصل من ذلك خلاص بيقى الدنيا كلها بقى محمد الخالق وهو المخلوق المرد فانظروا الغلو في الرسول صلى الله ماذا يحدث فيه فالعوف على القبر سيصل بالإنسان إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في النبي يصل به إلى إيه إلى الشرك بالله اللي فيه لا في هذا الرزق صلى الله عليه وسلم حسناً المدّ لا تجعل قبر أي لا وكان يقول اللهم ما لا تجعل قبر وسناً يعبد والحمد لله قد كان وايداً قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على اقوام يتخذون القبورة متاجد وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تقوم عليه الساعة والذين يتخذون القبورة متاجد كل هذه حسما للمجدة وسبدا للذريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن مجد الغلو في الصالحين ببناء المتاجد على قبور الصالحين ننظر الاخر الكريم ايضا صحابت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حكم الماده وسد الذريعه اقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فادى علي كما في صحيح البخاري انظر في صحيح البخاري يقول ابو الى يقول قال علي بن ابي طالب قال الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تجد امثالا أو قال الا تجد صرما كسرته ألا تجد صبرا سويسة. لابد من تسوية القبور طبعا البدعه المميته في المقابل التي نراها من تعريض القبور وطبعا تقسيم القبور وعليها ما عليها من الكريمات والكتابات التي لا تصح كل هذه بدعة ميتة تصل بالإنسان إلى الغلو الصالحين هم الشرك بهؤلاء الصالحين هذا عريب بن طارد ينصرف للتوحيد ينتصر ويأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا رأيت قبرا مشرفا نبده أن تسويه بالأرض وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رضا. كان علي له والصوف في النبي وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضا. عندما فتح الله بلاد العراق. على يد عمر رضي عن الله عنه بعث عليه أبو موسى شعري قال وجدنا قبر دنيال من دنيال هذا هو صحابي أو تابعي أو هو حواري من حواري موسى عليه السلام ها ولا واحدة منهم من دنيال هذا نبي من الأنبياء من الأنبياء أنبياء أهل الإسلام يعني أنا أخطأ غيّر نبياء أنبياء ثم ليش ترد عليه؟ هو نبي يا في انا في اول المحاضرات ان الانبياء كلهم كانوا على الاسلام ما الدليل الدليل هتفضل عندي ما انا ما اريد في إخوة إيش عن الانبياء كانوا على الاسلام ماشي اتفضل نحن مع الانبياء اخله او الانبياء اخوه مع العلال ثاني في على يعني الان أنت مثلا وثين وطادهم إخوى العلاة يعني إيه شيخنا الأب واحد والامهات شت احسنت فقال الانبياء إخوى العلاة يعني دينهم واحد وشرائعهم بكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا هذا هو الدليل الصريح الصحيح في أن الأنبياء كلهم كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام أقول قبر دانيال عليه السلام عندما رأوه في العراق بعثوا إلى عمر ماذا نفعل؟ انظروا للأسمى الماده والسد السريعة فقال عمر بن الخطاب احفروا ثلاثة عشر قبرا ثلاثة عشر قبرة لماذا؟ الناس ثلاثة عشر قبرا ثم في الليل اجتنوا في واحد منهم لماذا؟ لأنه علم أن الناس كانوا يستثقون به يستثقون بذاته ولا يستثقون بدعائه ها؟ لا يستثقون بدعائه طيب وهذا الاتصال ممنوع على مشروع ممنوع الاستثقاف الاموات ممنوع اي نوع من النوعين شل ومخرج عن الملة تيحد عنده اجابه ثانيه ثانية نتوثر بيش مجاهي توافقه هذا والصحيح الرابع انه اذا استسقوا بدانيال بان يقولوا انزل علينا المطر فقد كفر وساسال كيف كفر واذا قالوا اللهم بجاه دانيال انزل عين المطر فقد ابتدعوا في دين الله بيدعى ميزة وهي وسيلة إلى لكن في الأول كيف أشغطوه من اي وجه أشغطوه عندما يستطيعون الزنيال يعني يقولون الزنيال أنزل عين المطر فعل فعل كفر لكن الفعل حتى ولا تجرع على مثال التكفير إلا جاهل جريء جين جين أحفظه كده بالقاعدة جين جين جاهل جريء الذي يتجرع على مثال التكفير جاهل جاهل عميق الجاهل جاهل جريد لكننا نقول القول قول الكفر والفعل فعل الكفر والفعل والفعل ليس بكافر حتى يخذ جهدان عنه الشمس طيب الذي يختفق لدنيال يقول لدنيال انزل عين المطر قال يا دنيال هذا فعل فعل الكفر او القول قول فقط فأي ودي من الوجوه نعم كافر ماذا بكلم اتبر نشوف الثاني ها طرف العباد لغير الله كيف ذلك انعم الضعاء عبادة طرفاء لغير الله والقاعدة اذا ثبتت العبادة بالشارع انها عبادة صرفها لله وصرفها لغير الله طب الواجه الثاني ما المهم شرك في البرع لان هو اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا لان من يملك انزال المطر هو الله الذي فا اعتقد في دنياذ او اعتقد في محمد او في ابراهيم او في موسى انه هو الذي ينزل المطر فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله وهذا شرك في الربوبية اقول امر المخطط حتما للمده وحفاظا على جناب التوحيد عم على الناس وحفر ثلاث عشر قبرا ثم دفنوا ليلا حتى لا يستسقى الناس ولا يغدون فيه ولا يصلون الى الشرك بهذا الغلو شق مساله نتكلم عليها اليوم ثم ذلك نتكلم على مساله زياره والتوسل وغيره باحتفاظه بالقران هذه المساله إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور فهل اذا صلى فيها المرء فصح صلاته او لا تصح صلاته وان كان هذا جانب جانب فقهي اكثر منه عقيدي لكن لا بد لزاما علينا ان نبين هذه المساله هذه اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول ان من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطله ويلزمه ويجب عليه اعاده هذه الصلاه فمن صلى مثلا في البدوي صلى في الحوتين صلى في مسجد فيه قبر هي هذه الصلاة باطله وهذا قول الحنابلة فالتدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني هو ضال لا يمكن أن يكون صحيحا وقال ان من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ايضا ضال وهذا جانب الحنابلة قالوا مستق النبي يقتضي لما نهى النبي وسلم عن الصلاه في المسجد في هذا النهج يدل على ان هذا العمل ليس على سنه النبي وكل عمل ليس على سنه النبي فهو باطل مردود مفهوم ولا هذا القول الاول اما القول الثاني دل على ذلك مطلق منطقنا في الفتاوى القول الثاني قول جمهور اهل العلم من الشافعيه والمالكيه واحنا أن الصلاه صحيحه ويكتم المصلي طبعا الاسم زائر مع يدور مع إيش يدور مع العلم هذول مع العلم يعني لو دخل رجل في مسجد فيه قبر فصلى فيه ولا يعلم ان هذا المسجد فيه قبر هل يأثم؟ رفع عن ممات الخطأ وانسان مسكره عليه قالوا ربنا لا تؤذبنا ان نسينا او اخطأنا فمن دخل مسجدا فيه قبر ويعلم يعلم ان هذا المسجد فيه قبر فلا يصلي فيه فان صلى فهو آثم آزم لأنه ارتكب نانياً لأنه تعدي حبود الله ونسلم مهى عن الصلاة والمساجد الكية قبور قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقال نسلم وهذا حديث أنا أريد منكم قال نسلم كان صحيح صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أقول مهى نسلم عن الصلاة في المقابر وذلك قال لا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إلى القبور الرواية الثانية قال سلم صلوا في بيوتكم ولا اجعلوها قبورا ما وجد دلال هذا الحبيب؟ تعال صلي في البيت حتى لا شبه البيتك القبر أن القبر الأصل الذي بيانته كان سلم يقول الأصل الذي أصلته لكم وبيانته لكم أن القبور لا يمكن أن تصلي فيها ولا يجوز أن تصلي فيها فأنت إن لم تصلي في بيتك شبان بيتك بايش من ذلك وذلك النفذة كانت من السنن كل النوافذ أصاب في البيت وفي حديث في في أحمد السنة صريح أن السنة في البيت توادي الفرض في المسجد يعني النافلة في البيت ضاعف النافلة في المسجد بـ 27 درجة فكم ضيعنا من درجات وكم فرّط الإخوة في صلاة النافلة في المسجد وهذا تصريح من المثلح أن السنة البيت كثلاة الفرض في المسجد فقال أسلم لا تصلوا إلى القبور فقال أسلم أيضا صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا فقال الجمهور يأسس لانه تعدد رزق الله وصلاته صحيحة قلنا لما صلاة صحيحة قالوا لان الجهل مفكك يعني ايش الجهل مفكك يعني إنه يعني مفكك عن ذات الصلاة فإن الصلاة لها أركان وشروط فمن أتى بالأركان وأتى بالشروط كاملة فصح الصلاة يعني من توضع واستقفل القبلة فسطر العورة فقرأ في كل ركعة وركعة ورفع وكجدا ورفع من سجود فقد اتى بالاركان وبالشروط تام فتصح الصلاة بذلك إذا الصلاة طريحة بهذا الفعل لانه اتم اركان والشروط قال والنهي يا به أن تعدى النهي ومعنا هذه يرون ان الجهة ليست مفكر. عشان الاخوة تتلبر معنا الجهة المفكة قال المسلم عندما اخذ الذهب والحرير قال هابان حلال لنساء امتي حرام على ذكورها او على رجالها طيب رجل لبس قميصا من حرير ثم قام فصلى الظهر وقع في النهي ان لم يقع في النهي وقع نهي هل صابطه ولا تبطل؟ لا صابط عند القاضي يعلى صابط ان عندما نقول مطلق لا يقصد الفتاه تضبط الصلاه فتاه راجل انها لا تضبط لينا لان الحرير انظر الحرير لبسه في غير الصلاه او في الصلاه فقد اثر يعني ملوش علاقه بنفس الصلاه ملوش علاقه بذات الصلاه الصلاه على قسوه ان يكون فيها اركان وشروط متوفره تقبل قبله وغيرها فمن توفرت فيه الشروط والاركان واكملها في الصلاه فقد صح الصلاه وهذا الراجح صحيح واما الرد على ما تدلى بقوله وسلم من, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو باطل فنقول قد عمل عملا عليه امرنا وهي الصلاه بالاركان والشروط تامه مفهوم الكلام هم الان يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وانتم تقولون وتتفقون على ان طرف المسجد الذي فيه قبل ليس عليه امرنا فاذا فهو رد إذا عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فان نقول لهم لا قد عمل عملا عليه امرنا لانه صلى مستقبل القمة تأثر العورة متوضع متطهر قرأ الفاتحة بكل ركعة ركعة ورفع وساجلة ورفع وتشاهد اتى بكل الاركان والشروط هذا عمل عليه امرنا ولا ليس علي عليه امرنا اذا فقد عمل عملا عليه امرنا فصحى الثلاث ثم اتخذ مكانا ليس عليه امرنا وهو المثل الذي فيه ايه القبض فأثم في التعدي. وصحة صلاة التي تم فيها الحكام والشروط وهذا هو الراجع الصحيح نعم لا حتى لو عاين من في قبل هذه آية المتائل المتائل القادمة إن شاء الله في تعمل العقيدة سنوات وردنا سبحانه الله وربنا وحمد وبركاته جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين